بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكر في هذا الفصل ما هي أبواب أصول الفقه قال ومن أبواب أصول الفقه أي ومن جل إن لم تكن هي جميع أبواب أصول الفقه وذكر رحمه الله أربعة عشر بابا ذكرها هنا مجملة ثم فصل كل باب منها على حدة. فعلى سبيل الجمال قال أقسام الكلام يعني مما يتالف منه وانقسامه أيضا من حيث الحقيقة والمجاز. قال والأمر والنهي يعني ما ما هي صيغة الأمر وماذا تستوجب والنهي ما هي صيغة النهي؟ وماذا تدل عليه والعام والخاص ويذكر فيها الفاظ العموم والمخصصات والمجمل والمبين يذكر النص المجمل والنص المبين والمبينات ايضا قال والأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل التي يفعلها الخاصة به أم به وبغيره واقسام ذلك فيما تنقسم من الطاعات وغيرها والناسخ والمنسوخ في تعريفه وبما يؤخذ بالناسخ والمنسوخ قال والتعارض أن يتعارض نصان من العام والخاص أو المجمل والمبين أو الناسخ والمنسوخ ماذا نقدر وسيذكر بإذن الله جميع ذلك ويأتي بإذن الله تفصيلها والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وحمده